ولو أن أهل الكتاب آمنوا وتقوا ولو أن أهل الكتاب آمنوا عنهم سيئاتهم لكفّرنا عنهم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 يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغته رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فَلَا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم موسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم بما لا تهوا أنفسهم فرقة كذبوا وفرقة يقتلون